ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضعلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث